ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال كان يقول في الريح إ ذ ا هبت اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لم يثبت هذا الحديث لم يثبت هذا الحديث